اَمْ وَتُغْن غير احياء وَمَا يَشْعُرُونَ اَيانا يُبْعَثُونَ اِلَهُكُمْ اِلَهُ وَاحِد فَالَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ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 يحملوا أوزارهم كَامِلَةً يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون.